أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو مسلمين ضربهم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل دَهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْنَكَنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومُ وَمَا أَهلَكلَ مِ قَِْيَةٍ إللاا وَلَهَا كِتَابُ معَلُم مَا تَسْبقُ مِنْ أَّةٍ أَجَهَا وَمَا يَسْتَخِرون وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إن كنت من لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ مَن كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ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 كَذٰلِكَ نَسْفُكُهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَقَدْ خَلَتِ السُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَقَدْ خَلَتِ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وَولقَدجَ عَنااحِ السَّمَا إبُوجَو وَزًَا النَّ هذاَد وَحفِظْناهاَا مِ كلّ شَطانِ الرجمٍ إِللاا مَ نتَقَ السَّمع فَأتْبعهُ شِهابُم مُبين وَحَكبْناهاَا وَالْأَبَّّمَ دَدنهاَا وَأَلقَنا فيِيهَا رواسَ وَأَبَتْنا فيِيهَا مِ كُلِّ شَج مَوْزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نُسِهَكُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِحَةً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ منكم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ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 وَالَّذِينَ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ إلا إبليس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 قَالَ لَنْ أَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدين وَإَِّ عَلَيكَ لعََّتَ إلَ يَوْومِددينين قَالَ رَبّ فَأَاضدْني إ يَوْمُِ بَعكُون قَالَ رَبِّ فَآاضدْني إِ يَوْمُِ بَعكُ قَالَ فَإِنكَ مِنَ المُظَرينَ إ يَوْمِوقُتِ الْمَعُّون قال فإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قال ربي بما أغويتني لأزينا لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صِطٌ عَلَّ مُتَطم إِ عباد لَسَلَعَلَْه سُلطونٌ إِلاا مَناتَّبكَ مِنْ الغوين إِللا عباد لَسَلَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مِّنْهُمْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بسلام امنين ولزعنا ما في صدورهم من غل اقوالا على سرر متقابلين ولزعنا ما في صدورهم من غل اقوالا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي الرحيم وان عذابي هو العذاب اليم وان عذابي هو العذاب اليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انها منكم وجلون وَلَبِّهُمْ ضَيْكِ إذْرَاهِي مَ إِدَّخَلُوا إذ عَلَيْهِ فَقالَاوا سَلَمًَا قَالَ إَِّا مِنكُمْ وَجِلُون قالَاوا لَا تَوْجَل إِ نُبَشّرُكَ بِغُلَ مِنْ عَِيم لَا تَوْجَل إِ نُ بَششّرُكَ بعُول قَا بَششَّرتُ مُون عَلَ أَمَّ السَّنِيَكِبَرُ فَ بِمَةُ بَشّرُون قَالََا بَششَّرتُ مُون عَلَ أَمَّ السَّنَكِذَر فَ بِمَتُ بَشّرُون قالَاوا بَششَّرْنكَ بِالحَقِّ فَلاَا تَكُم مِنَ القانِطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قَا فَمَا خَقُكُمْ أَُّهَ المُسَلُون قَالَكَ لاَا خَقُكُمْ أَُّهَل المُسَلون قالَا إِ أُرْسِل الن إِلَ قَوْمِم مُجرمِين قَا إِ طِن إِنَّ لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا آلُ لُوطٍ إِنَّ لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قدرنا من الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل بِمَا بما كانوا فيه يمترون بِحَقِْ بالحق وإنا لصَادِقُون قالوا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ وَقَضَنَا إلَيهِ ذَلِكَ الأأَمرَاءنَّدَابِهَا أُول إِمَقُطُم مُصِْحين وَقَضَنا إلَيْهِذَلِكَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونْ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ فَلَا تَفْضَحُونْ واتقوا الله ولا تخذن واتقوا الله ولا تخذن قالوا اولم ننهك عن العالمين قالوا اولم ننهك, قالوا أولم ننهك قال هاؤلاء بنات ان كنتم فاعلين قالها هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم في سكرتهم يمنون لعمرك انهم في سكرتهم يمنون مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجيل فاجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجيل إكِي في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنهَا لَِسَبيلٍ مقيم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِاِمَامٍ مبين اتَّقَنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا معرضين وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصيحة مصبحين وَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَنَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وما إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ ان ربك هو الخلاق العليم ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ وَلَا تَحزَن عَلَيْهِمْ وَاخْضُضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني الانذير المبين وقل انني الانذير المبين كما ان انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما فاوربك لنسالنهم اجمعين قَالَ رَبِّ كَلَّا نَسْأَلُ انْهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ إِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلاقدَْنَ علممُ أنك يضيقُ صَدْركَ بماَا يَقولون وَلَقدَ علممُ أنك يضيقُ صَدْركَ بماَا يَقولون أسَبّح بحَمْدِ رَبّكَ وَكُم مِنَ الساجين أسَبح ببحمدِ رَبِّكَ وَكُم مِن الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله